إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع فإن المشهور لكل مسلم أن يتقي الشر الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية محاضرة الأسبوع فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات إنما يقودهم بالتقوى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين هل يبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خير محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من اعداد وتنفيذ أحمد ابن سليمان الرسي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان صمت الأزواج داخل الميوت فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن محمد شبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. والتي كانت في جامع الراجحي بحي الجزيرة شرق الرياض ضمن سلسلة المحاضرات والدروس العلمية التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجريات بحي السليم حيث تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن سبب طرح هذه المشكلة ومعاناه الزوجة مع زوجها فمع حديث شيخنا حيث يقول فضيلته المشكلة شكوى نسائية وليست شكوى رجالية يقولون النساء نحن لا مشكلة لدينا ونريد أن نتحدث مع ازواجنا لكنهم هم تغيروا علينا كانوا يتكلمون معنا بشكل جيد كانوا يسألون الأسئلة جميلة في الشهر الأول ذهبنا رحلة إلى الطائف من الرياض إلى الطائف أو من أي منطقة إلى مكة أو الطائف أو المدينة وزوجي لم يسكت منذ خروجه من الرياض حتى وصلنا حتى قلت في نفسي ليته سكت أوليتها ويسكت ثم سافرنا بعد بضعة أشهر إلى مكة فلم ينطق إلا بأحد عشر كلمة هذا مقعدك ثنتين تبغي عشاء ولا ما تبغي أربع والسبع الباقي عليكم ما الذي حصل لماذا كان يتحدث هذا هذا الوقت الطويل العريض مع هذه المرأة وفجأة تغير تأكدوا يا إخواني بأن هذه المشكلة عندما نفرغ لها ساعة أو ساعة ونصف لخطورتها الكبيرة لأن كثير من البيوت تدمرت فعلا بسبب هذا الأمر وسترون كثير من الإشكالات والمظاهر والآثار بسبب هذه المشكلة هذه المشكلة إذا أردنا ان نسلط عليها الضوء ونعرفها هي شكوى الزوجة من غلبة الصمت على زوجها حين يكون في المنزل أو يكون معها سواء في سيارة أو غير ذلك وقد يدفعه هذا إلى كثرة الخروج من المنزل وليس صمته طبعا في. والدليل على هذا احبتي الكرام أن الرجل أن الرجل عندما يكون مع أصدقائه في استراحة أو يسافر معهم إلى خارج بلده ما الذي يحصل؟ يتحدث بكل شيء بل إن بعض الإخوة بعض الاخوه هم لا تصلح السفريات ولا الاستراحات ولا اللقاءات ولا الولائم ولا العزائم إلا أن يكونوا يكونوا موجودين لماذا لظرافتهم ولطفهم وحسن حديثهم والقصص التي لا تنتهي ووجود مجموعة كبيرة من الطرائف والنكات على لسانه لكن في داخل البيت صم بكم لا يتحدث لا أسمع لا أرى مظاهر هذه المشكلة أيها الإخوة في داخل بيوتنا كالتالي انقطاع الحوار بينهما لا كلام في داخل المنزل. كانوا يناقشون بعض الأمور والقضايا ثم أصبح الآن لا حوار البت إلا في شيء ضروري أو صدمة مر به البيت كمشكلة عند البنت أو فشل دراسة عند الولد أو حصول مضاربة خارج المنزل يعني الاشياء الضروريه جدا التي قد يتدمر البيت بسبب عدم حلها أيضا طول المدة التي يقضيها الزوج في العمل وخاصة بعض الإخوة وهذه شيء يعني ينبغي أن ننتبه له الإخوة الذين لديهم عملين دوامين صباحي ومسائي نرجو أن تنتبهوا لهذه القضية كثيرا. وخاصة المتزوجون الجدد فإنه يجعل هذه المرأة باقية في مكانها دون حديث معها وأنا الحقيقة عندما يعني أتكلم على الاخوه الذين لديهم دوامين أتذكر مباشرة يقفز إلى ذهني صورة عجيبة من صور محمد صلى الله عليه وسلم رجل أيها الاخوه أو زوج أيها الإخوة لديه تسع نساء تسع نساء انظر كيف يتعامل معهم في كل يوم انظر لأزواجه كيف يصفون يومه صلى الله عليه وسلم قال كان إذا صلى الفجر وجلس في مصلى حتى الإشراق مر على جميع زوجاته واحدة تلو الاخرى يصبح عليهن ويعرف أمورهن وأخبارهن صلى الله عليه وسلم فإذا صلى العصر مر عليهم جميعا واحدة تلو الأخرى ثم إذا صلى العشاء جمعهن جميعا في بيت من هو عندها في تلك الليلة يحدثهن ويعلمهن والله قال عن نبيه ونسائه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ما, ما معنى هذه الآية معنى أن هناك ذكر وأن هناك متحدث بهذا الذكر وأن هناك سامع وأرجو أن تتصوروا يا إخوة تتصوروا الآن كلهم في بيت عائشة تسع نساء وهو يحدثهم صلى الله عليه وسلم هذا هو القدوة أيها الاخوه ليس القدوة ما, ما, ما يسول به الشيطان لكثير منه فيصبح بعيدا عن أهله عن زوجته عن أولاده مشاكل تعصف بالبيت أمور يحتاجونها من العلم والمعرفة والخبرة والادب والسلوك وهذا الأب مخل المسؤوليته على الإطلاق في داخلي في داخل البيت وهذه مصيبة أيضا كثرة الاختلافات في داخل المنزل وغياب التوافق وهذا سبب ومظهر أيضا في نفس الوقت انخفاض معدل اللقاءات الزوجية فيما بينهما يصبح هذا الرجل بدل ما كان يقابل زوجته ويجلس أحيانا مع أهلها يبتعد عن المنزل مطلقا وتصبح لقاءات بسيطة جدا بينهما الاحساس بغياب التواصل الفعال في تواصل لكن تواصل ضعيف ولاحظ الزوج لما تحصل بينه وبين زوجته مشكلة ما الذي يحصل يحاول الا ياكل يأكل معهم وإذا أكل عينه في السقف أو عينه في الصحن لكن ينظر إليها مستهيل ينظر لأحد الأولاد كان سابقا إذا احتاج إلى ما طلب منها أو أي شيء من الأغراض الآن لا يتكلم معها مطلقا ضعف مستوى الرضا والسعادة الزوجية من مظاهر يصبح الرجل ماذا محبطا والرجال خاصة يحبطون احباطا كبيرا عندما ينعدم فعلا التواصل وألا تكون حياتهم الزوجية على على وفاق وهناك دراسة عجيبة وقيمت في إحدى الدول الخليجية أو أجريت في إحدى الدول الخليجية من أكثر تضررا من الطلاق الرجل أم المرأة؟ وجد أنه ماذا؟ قال؟ إيش؟ المرأة ولا الرجل يا إخوة؟ ها؟ المرأة ولا الرجل؟ الرجل بالامس كان عندي دورة في أحد البلاد القريبة منا، فألقيت هذا السؤال، فقال لي أحد الإخوة اسمع هذه القصة، أحد الأشخاص كان متزوج لمرأة وله منها أولاد. وحصل بينهما نوع من الخلاف البسيط طلقها لم ترجع إلى البيت انتهت عدتها تقدم لها شخص آخر وتزوجها بعد أسبوع مات الزوج الأول ألماً وحرقة هذه الدراسة فعلا تثبت بأن الزوج أكثر تضررا بالطلاق من المرأة المرأة صحيح أن الجانب المادي الحرص على أولادها الخوف عليهم من الضياع عدم وجود سلطة ضابطة في المنزل وهو الأب يؤرقها فعلا. ولكن الرجل لا شك أنه إذا كان هناك من الموده والألفة والتواصل بينهما لكن جاء هذا الشيطان وأفسد عليهم لا شك أن هذا يدمره بشكل كبير أيضا من الأشياء من مظاهر المشكلة وجود صمت في المنزل وجود كثير من الملفات والقضايا المعلقة بين الزوجين وأيضا من مظاهر الصمت هو مظهر خطير كثره النقاشات الحادة والغاضبة في البيت كانوا في السابق تناقش القضايا بكل هدوء بكل سلاسة الوصول للحل لا يتجاوز بضع دقائق والآن بمجرد ما تأتي قضية ينفجرون جميعا هو ينفجر وهي تنفجر هل هناك مظاهر أيها الاخوه ايضا هناك مظاهر بلا شك كثيره جدا يعني تؤكد وجود هذه المشكلة في داخل المنزل دعونا ننتقل إلى سبب هذه المشكلة ووجودها في داخل البيوت قبل أن نبدأ بالأسباب أريد أن أذكرها مسألة مهمة جدا عندما نحر نحن نعرف المشكلة الزوجية أي مشكلة تحصل في البيت ايا كانت ونزاع في المنزل وحصول ضرب بين هذا الزوج والزوجة كلمات نابية إلى غير ذلك من الأشياء تأكد بأن السبب الجوهري والرئيسي لوجود هذه المشكلة في البيت هو الشيء التالي أي مشكلة تحصل في المنزل وراءها أو سببها افكار سلبية عشعشت في ذهن هذا الشخص لهذا انظروا لخريطة المشكلة الزوجية كيف تبدأ أفكار متباينه بين الزوجين سلبية عندهم سأضرب لكم مثال عليها تؤدي إلى مشاعر من الحزن والقلق والغضب تجاه الآخر تؤدي بعد ذلك هذه المشاعر افكار مشاعر سلوك غير مرغوب فيه يؤثر على العلاقة بينهما يظهر بشكل متكرر في المواقف المتشابهة صعوبة في التفاهم بعد ذلك حالة من الشقاق والنفور دعوني أضرب لكم مثالا ليس بالضروره أن يكون موجودا بكثرة في البيوت لكن نضربه فقط عندما يعتقد الرجل أو تأتيه فكرة في داخلي بأن زوجته لا تحبه أو خذ مثالا آخر بعض الأشخاص لأن لديه غيرة مرضية مشكلة كبيرة في داخله الغيرة المحمودة غيرة تحمد في الشرع وهي المحافظة على الزوجة والاهتمام بدينها والحرص على حجابها وعدم وجودها مع المحارم هذه قضية من الغيرة المحمودة والشخص الذي يخالف هذا لا شك أنه انه مريض في هذه المسألة ولكن الغيرة المرضية هي التي تصل إلى مرحلة ماذا الشك الشك هذا سم سم داخلي يجري في عروق كل إنسان يصاب بهذا المرض أنتم تصوروا ايها الاخوه أن إنسان أصيب بهذه المشكلة وهي مشكلة الغير المرضية الشك وأصبح يشك في كل شيء كيف, أو كيف سيعيش هذا الإنسان ستصبح هذه الفكرة تسيطر عليه في حياته ويصبح كل موقف يؤوله على هذه الفكرة فيصبح عنده مشاعر داخلية كره لهذه المرأة عدم رغبة بالجلوس معها عدم حرص على أي لقاء عاطفي بينه وبين هذه الزوجة بسبب ماذا؟ فكرة نبتت في رأسه ثم تحولت هذه الفكرة إلى ماذا؟ إلى حقيقة يحاكم عليها كل فعل وكل تصرف في داخل البيت لاحظتم يا الاخوه جوال مشغول في مصيبة تليفون مشغول اذا هناك مشكلة موجودة في في داخل البيت رسالة تصل إلى جوالها الساعة الثانية عشرة من صديقتها أو زميلتها في العمل معناه أن هناك هناك مصيب هذا خطورة كبيرة لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يفرح بطلاق المرأة أو بطلاق الزوجين الشيطان ما هو عمله الحقيقي؟ هي ماذا؟ وساوس افكار يزرعها في ذهن الزوج؟ ثم تبدأ بعد ذلك بأن تكبر والأفكار أحبة الكرام إذا لم تحرقها من البداية تصبح مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة من على الجبل وتستمر في التدحرج حتى تدمر قرية بالكامل في, في الأسفل إذن لن تبه أحبة الكرام إلى, إلى قضية الأفكار الموجودة في داخلنا خذ أيضا بعض الأفكار التي تحصل عند بعضهم بعض الأزواج والزوجات يقولون هذا طبع شريكي ولن يتغير أبدا بعضهم يصبح عنده فكرة يقول لا يوجد شيء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغير أو تحسن في علاقتنا خلاص وصلنا إلى مرحله سيئة فكرة سيطرت عليه الأمور من حولنا دائما تسير من سيء إلى أسوأ الطرف الآخر غير متعاون ولا يمكن أن تتحسن علاقاتنا ما دام هو كذلك بعض الأشخاص يقول أو النساء صبرت كثيراً هذا كله في الداخل وتحملت فوق طاقتي ولكن العمر يركض دون أن يحصل تغير على على حالنا افكار تعشعش حبة الكرام لهذا هذه الفكرة تولد فكرة سيئة والفكره السيئة تولد فكرة أسوأ وهكذا دعوني أقرأ عليكم هذا الحوار الداخلي لاحدى النساء لتنظروا للنتيجة تقول هذه المرأة هذه المرأة عندها مشكلة في بيتها وهو أن زوجها يقضي فترات طويلة خارج المنزل يبدأ الآن الصراع في داخلها فيقول لها الشيطان ماذا يعني لك أن يقضي زوجك فترات طويلة خارج المنزل والشيطان جاهز طبعا يلقنها الجواب فتقول الزوجة في داخلها يعني أنه لا يريد أن يقضي معي أي وقت ولا يقدرني كزوجة فيأتيها الشيطان ويقول لها ماذا يعني لك أنه لا يريد أن يقضي معك أي وقت ولا يقدرك كزوجة الزوجة يعني أنه لا يحبني ولا ولا يحترمني ماذا يعني لك أن زوجك لا يحبك ولا يحترمك الزوجة يعني أنه سوف يتركني ويذهب إلى غيري ماذا يعني أنه سوف يتركك ويذهب إلى غيرك الزوجة معناه أنني غير جميلة ولا أصلح له زوجة يا الله بدأت بشيء بسيط جدا انظروا كيف وصلت المشكلة أن الذي يبقى في ذهن المرأة هو الشيء الأخير وهو أن لا تصلح زوجة وأنها غير جميلة وتؤول كل تصرفات زوجها على هذا على هذا الوضع ما الذي يجعل الزوجين يصمتان حبة الكرام أشياء كثيرة من الأشياء انشغال الزوج بحيث يصبح لا يأتي إلا للمنزل إلا في اوقات بسيطة وأحيانا طبيعة عمل الزوج الذي يبعده عن أسرته لفترة طويلة وأحيانا إخواني أن طبيعة عمل الزوج ماذا؟ ليس فيه كلام فتجده تعود على هذا الصمت في الخارج وتعود عليه ايضا في الداخل ايضا من الأشياء وهذه على الرجال أحد الأسباب المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها حبة الكرام هي الجهل الجهل جهل بماذا؟ جهل بالمرأة جهل باحتياج المرأة جهل بطريقة المرأة في الحديث، جهل بطريقة المرأة في الكلام. يقولون في الدراسات النفسية الأسرية الاجتماعية، لاحظ هذه العبارة يقولون الرجل يدخل إلى بيته، يدخل إلى بيته ليتحلل من يومه، يرتاح، يهدأ. لا لا يا إخوة، لهذا الرجل يتحلل في داخل في داخل البيت بماذا؟ بأمور كثيرة منها التناسي. محاوله التناسي كيف يتناسى ينام تجد بعض الازواج الى غرفه النوم مباشره ينام بعض الازواج عنده تناسي من نوع اخر ياخذ جريده ويقرا بعضهم ياخذ الرموت ويبدا باستماع الى ولا يريد احد ان يتحدث معهم لهذا اكثر نسب الطلاق في البيوت هي في الخمس دقائق الاولى لدخول الرجل الى البيت اتركيه حتى يهدى وهنا تنصح الزوجه بحسن الاستقبال للزوج لكن تصور واحد جاي من زحام الطريق يحتاج ربع ساعة جال الساعة ونصف وقبل ما يحصل الزحام حصل على علقة من مديره في العمل ثم جاي إلى البيت أول ما وصل الباب قالت له ما في غاز في البيت أسطوانة من تاية وخبز ما فيه ومن أمس وانا أقول لك الحليب ما فيه للبنت تصور أي إنسان بهذه النفسية كيف ستكون حياته سيبدأ بعد ذلك بماذا بتصرف وبردة فعل قوية جدا على هذه المرأة ولا أظن احدا منا إلا وقد وقع في هذا الأمر. خذ موقف آخر وهذا من الجهل بالمرأة كم مرة نوصل زوجاتنا إلى بيوت أهاليهم ونتفق أننا سنرجع إليهم بعد الساعة العاشرة أو الحادية عشرة نتصل عليهم قبل وصولنا إلى المنزل بربع ساعة فلانة إن شاء الله عشر دقائق وأنا عند الباب تمام عشر دقائق وهو عند الباب الاتصال الثاني ما ردت عليه. اتصال ثالث ما ردت عليه الاتصال الرابع ردت طبعا ردت وهو كيف نفسيته قمه في السوق طبعا هذه المرأة عندما تنزلها لبيت اهلها ليست هي لوحدها ولا تلبس هي ثوب وشماغ تمام وهي عندها خمسه ابناء واحد منهم مضيع اشياء في, في المنزل وعندهم مشكلات كثيره ثم انت تريد ان تعاملها كرجل هذا نوع من الجهل محاكمة المرأة إلى طبيعتك أنت وأخلاقك أنت هو الذي جعل كثير من الناس تحصل لديهم مشكلات كبيرة في حياتهم إذن الرجل يدخل إلى بيتي ليتحلل لاحظوا يتحلل من تعبه اليومي والمرأة عندما تكون في البيت تريد أن تحلل يومها لا أن تتحلل وفرق بين من يحلل أو يتحلل ومن يحلل يومه ولهذا والعهدة عليهم جون ديوي هذا في كتابها الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يقول أن المرأة تتكلم في اليوم خمسة وعشرين ألف كلمة والرجل يتكلم ستة عشر ألف كلمة كم بينكم تسعة صور واحد مدرس من الساعة سبعة ونصف الوحدة وهو ما شاء الله عليه لا يتوقف أبدا يعني السطعش تروح وزيادة عليها سبعة ألف ثم يدخل البيت وهو مرهق منهك وهي نايمة للساعة 11 ثم قامت تكلمت عشر كلمات وباقي عندها أربعة وعشرين ألف كلمة وتسع مئة وتسعين ما الذي يزعل؟ هي, هي الآن ستبدا تتكلم معك وعندها أشياء كثيرة تتحدث بها إلى غير ذلك لهذا نصيحتي أيها الإخوة إذا رأيتموها تتحدث مع قريباتها زميلاتها دعها تتحدث لأنه تروح عليك أربعة آلاف سبعة آلاف إحدى عشر ألف تمام لهذا بعض الناس حتى وهو نائم تجده يتكلم ليش؟ لأن الخمسة وعشرين ألف باقي منها تسعة يبدأ حتى بالحديث وهو, وهو في نومه إذن فرق كبير بين هذا وبين هذا وصدق الله جل الله حينما قال وليس الذكر كالانثى في كل شيء حتى أن مخ الرجل غير مخ المرأة مخ الرجل أكبر ومخ المرأة أقل وليس معنى هذا قصورا فيها ولعل إن شاء الله ستاتي محاضرة نتحدث فيها عن شبهات حول المرأة نتحدث عنها بشكل من التوسع إذن الانشغال ايضا الجهل بحاجات المراه كثير من الازواج انا اقول كثير من الازواج جاهلون بنسائهم بطبائعهم ويحاكمها إلى الى نفسه كم من ازواج ايها الاخوه خاصه الم... الذين تزوجوا وبدات المراه في الحمل وكرهته وكرهت ريحته وتقول له كل ما تجلس انت بجواري اشم منك ريحه بصل وهو لا فيه بصل ولا شيء متعطر بوس ولا روز ولا أي عطر من العطور السبب هي الآن نفسيتها غير نفسية هذا الإنسان في حال عذرها الشرعي ودورتها الشهرية في حال حملها في حال ولادتها يريدها هذا الرجل أن تستمر في كل حياتها الزوجية معطاءة متدفقة وهذا منطق أعوج ولا يمكن أن تقوم الحياة بهذه الطريقة مطلقا يا الأخوة ولهذا يقولون ميزة الإنسان أو الرجل الخاص انه عنده نوع من التعاطف والله عز وجل ماذا قال قال وللرجال عليهن ماذا درجة قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ودرجة الرجال هنا أي الدرجة التي ميزها الله بهم في هذه الآية هو تغافلهم وكثرة تسامحهم مع النساء لكن الذي يجري في كثير من البيوت هو العكس هو العكس ايضا من الأشياء أن تكون الزوجة من أسباب الصمت الرجل في البيت أن تكون الزوجة مفرطة الحساسية تفسر كل كلمة من زوجها على أنه لون من النقد وعدم الاحترام لها وغيره ذلك المرأة الحساسة مزعجة فعلا في داخل المنزل والرجل الحساس أيضا الذي يرى أن أي تصرف أي كلمة تخرج من فمي فإنها فإنه يراد بها الإساءة لهذا الإنسان أو النقد لهم هذه ثلاثة أسباب ولدي مجموعة من الأسباب سأسردها إن شاء الله عليكم ونتناقش فيها لكنني أريد أن أسمع منكم خاصة أن هذه القضية أنتم المتهمون فيها فأنتم الليلة في قفص الاتهام إما أن تبرئوا أنفسكم وإما أن تثبتوا خلافة أو أن تثبتوا هذه التهمة عليكم سؤالي لكم ما هي الأسباب التي ترونها والتي تؤدي إلى صمتكم لا اقول صمت الأزواج بل صمتكم أنتم أسمع من الأحبة ما هي الأسباب التي ترونها تؤدي إلى صمت الأزواج في داخل البيت كان ما شاء الله يتكلم بعشرات الآلاف من الكلمات في فترة العقد والزواج والآن توقف ما السبب هاي أخوة تفضل يا أخي المجتمع أشي يسوي زين يعني مهي مؤامرة من المجتمع لا طيب الاخ يقول مجتمع يعني يعني طبيعه الناس تحصل اللي على في في مناطق بحر غير مناطق جبل غير منطقه صحراء إنه هذا جاء فعلهم وذلك ابن خلدون نبه على هذا ان الناس تتغير طباعهم بحسب بحسب مكان عيشهم الذي لا يرى الا شيء جاف امامه ستكون هذه الحياه لا شك جافه كجفاف تلك الارض جميل اذا قضيه الطبيعه ايضا يا اخوه ناخذ من الجهه تفضل يا اخي وجود بعض المشاكل التي تؤرقه من أجل هذا يصمت تمام هذا سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل وهي مسألة كيف يتعامل الرجل مع المشكلة نحن الرجال ها نحن عندما تكون عندنا مشكلة ندخل البيت ترى زوجتنا وجهنا متغير تبدأ هي تريد أن تتعاطف معك تعامل معك ارجوك هذه مشكلتي وما لك أن تدخل فيها خليك مع العيال وما لك علاقة في الموضوع. المرأة تريد أن تتعاطف والرجل يريد أن يحل مشكلته بنفسه لماذا؟ لأنه لا يريد أن يدخلهم في مشاكله لأنه يعلم مسبقا بأنها لا تستطيع حل هذه المشكلة لأنها في مؤسسة او المشكلة مع المدير ستريد أن تتدخل عند المدير او زوجة المدير لا يمكن لهذا دائما نقول للمراه تعاطف معه قولي له أنك بإذن الله تستطيع أن تمر بهذه المشكلة وعشرات مثلها اذا اردت مني شيء فانا جاهزه اردت كوب من العصير احضره لك احضره مباشره تريد ان نشرب الشاي مع مع بعض بعد قليل بعد ساعه كما تحب لكن تدعه في كهفه لوحده ايضا من الاسباب احبتي تفضل الثقافه الاسريه يعني تقصد اي نعم انه ليس لدي خبره بهذه المراه ومشاكلها وهمومها وطباعها صحيح تفضل يا اخي عدم اي نعم يقول اخ ما في مواضيع يا جماعه نناقش ايش وهذا صحيح لهذا إذا حصلت على شريط سنة أولى زواج ذكرت فيه مئة سؤال للزوجين يعني هذه المئة سؤال ممكن تتناقشوا فيها في سنة سنتين ثلاث سنوات بين فترة وأخرى خذ سؤالا وتحدث مع زوجتك بشكل صريح لهذا يا احبه تجنبوا في حياتكم الزوجية الاسئله المغلقة تبغى عشاء؟ لا نعم صحيح؟ لكن أي شيء من الأطباق يصلح لك في هذا اليوم او تريده في هذا اليوم انا جاهزه لطبخي تمام بس احيانا ما هي جاهزه يقول لا ابغى كوارع ولا كشري ولا مدرجة. ما ادري ايش ما تستطيع تفعل هذه الاشياء لكن عموما ابتعدوا عن الاسئله المغلقه اجعلوا اسئله مفتوحه في حياتكم في, في التعرف انتم تعرفون ان الحياه الزوجيه تمر بثلاثه مراحل تعارف تالف تكاتف فتره التعارف هي الثلاث سنوات الاولى نحتاج ان نتعرف على بعضنا اكثر هناك يا إخواني كتاب اسمه مئة سؤال للتعارف بين الزوجين لعبد الله العثمان مئة سؤال للتعارف بين الزوجين ما هي هواياتك نوع الأكلات التي تحبها بعض الذكريات التي مرت في حياتها السابقة وهكذا أسئلة مفتوحة هذا ردا فقط على هذا الاقتراح وإن كان هو في الحقيقة سبب جواري أنه ما في أسئلة لذلك حاولوا أن تخترعوا أسئلة لتتعرف على هذه المخلوقات الموجودة أمامك أيضا تفضل يا أخي ما في مصارحة يعني ضعف المصارحة بين الزوجين دائما ليش تضعف المصارحة بين الزوجين لا لأنه ما بينهم ثقة ما بينهم ثقة ولهذا كل واحد يسأل نفسه والسؤال التالي كم من الأسرار التي اعرفها ولا يعرف واحد في الدنيا إلا أنا وزوجتي يا أخي الكريم وهذه وجهة نظر الرجل الواثق بنفسه يضع جواله في البيت في أي مكان وينساه ولا يضع له رقم سري ثم اسمع بعد ذلك النغمة كانت النغمة في أول الزواج زقزقت عصافير تمام ثم انظر انقلبت ايش اسعاف واحد من الاخوه مسمي زوجته الله يستر يعني ما الذي سيأتي ما القنبلة التي ستأتي بها بعد قليل لتدمر حياتهم الزوجية هذا خطير يا إخواني ما هذا التغير لذلك يبدأ الزوج مجرد حصول مثل هذه الإشكالات دور على ثانية ويتكرر المأساة مع الثانية دور ثالث يمكن الثالثة تصبح أحسن موظفة أتاتي المصيبة مع الثالثة والرابع او الأخير يطلقهم يسافر لوحده لاي مكان ويجرى هذه أيضا مشكلة كبيرة تحصل في البيوت أيضا تفضل يا أخي تمام عدم وجود هدف في الحياة عدم وجود رسالة زواجية بينهم عدم وجود مواضع قابله للنقاش أيضا أيضا نسمع من الأخب تفضل ان الزوجة ثرثارة إن الزوجة ثرثار مع انه ترى من يقولون انه الازواج ثرثارين يقولون واحد من العلماء مره كان طبعا عالم مقدر ومحترم والناس تقبل يديه ورأسه لما يدخل البيت تبدا المصائب تنفتح عليه والمشاكل لا يكاد يخرج من مشكله الا و يدخل في مشكله اخرى في يوم من الايام قال ليش ما اخذ انا زوجتي وتراني في المسجد وكيف الناس يحترموني ويوقروني وأنا بينهم أتحدث هم يستمعون جميعا فأخذها لما انتهى الدرس رجعوا إلى البيت قال لها بالله إيش رايك في المجلس قالت كل الناس مؤدبين وساكتين إلا أنت جالس تتكلم من أول الدرس إلى آخره انظر كيف هذه العين لهذا كل إنسان منا له كم عين أيها الاخوه كم فنتين ولا أكثر فنتين واحده منها عين ذبابة لا تقى الا على السيء والنقد دائما وعين اخرى هي عين نحله لا تقى الا على الشيء الطيب المشكلة أن بعض الناس استبدل عينيه بعيني ذبابه فاصبح لا يرى في المجتمع الا السيء ولا يرى في الناس الا السيء ولا في جماعه المسجد الا السيء ولا في الامام الا كذلك ولا المؤذن ولا كل شيء كل شيء في الحياه عنده مصيبه كل شيء في الحياة سيء هذا خطير جدا تدمر نفسيتك عندك بالداخل ولا تستطيع التغيير لهذا عش بالحياة بعيني نحلة انظر لزوجتك بعين الرحمة والإيجابية لا بعين السلبية القاتلة المدمرة يا أخي الله اختارها لك فإرضى بهذا واقنع بها واجعلها قرة عين لك هذه المرأة ناخذ آخر سببين من الإخوة نبغى ناس معمرين في الزواج كم حياتك الزوجية أنت شيخ عشر سنين جميل تفضل صحيح التخوف من وجود مشا او اثاره مشاكل قديمه أو تستحدث مشاكل جديده صحيح تفضل يا اخي صحيح الله جل جلاله يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا العاصي يا اخواني دائما ضيق الصدر ضيق العطن لا يحب ان يتحدث مع الاخر حتى وان رايت العاصي احيانا يتحدث ب... لا في الاخير هو في داخله يشعر باحتقار لذاته ولهذا ماذا يقول حسن والله لو طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم دوابهم ما فارق ذل المعصية وجوههم هذا صحيح المعصية ضيق المعصية هم الطاعة سعادة الطاعة انشراح فتجعل الإنسان منشرح في داخل بيته لكن صاحب المعاصي ضيق العطن ضيق الأخلاق لا يريد أن يسمع أي كلمة من زوجته، هذا كلام سليم فإن قال قائل إننا نرى بعض الأسر وهم يعصون الله على الزوجين مع ذلك بينهم حوار جيد ومتفاهمين هذا الكلام يعني نسبة الصحة فيه ليست كثيرة والدليل البيوت أيها الاخوه ما وراء الأسوار لا احد يدري عنه وكونك تحكم من موقف على أن حياتهم الزوجية تسير على هذا الوضع هذا الأمر غير صحيح لهذا دائما نحن كأزواج نذكر نصف الحقيقة والنصف الآخر في الجيب لا يمكن نظهره للآخرين كل واحد منا يريد ان يظهر أمام والديه بان حياته جميله امام زملائه باننا اسعد انسان بأنه والمراه اشد المرأة لا يمكن حتى وإن كان بينها وبين زوجها مشاكل لا يمكن أن تتحدث عن, عن زوجها وعن بيتها بشيء سيء تريد أن تظهر لأخواتها وللناس القريبين منها بأن بيتها أحسن بيت في الدنيا مع أنها للتو قد خرجت مشكلة من مشكلة مع, مع زوجها أحسنتم هذه أسباب رائعة وموفقة أيضا منها اختلاف اهتمامات أحدهم مع الآخر فتجعل ذو اهتمامات غير جيدة يعني واحد منهم ما شاء الله مطالب علم ومميز ولو علاقة بالكتب والتأليف والبحوث وغيره وهي في عالم آخر ومن الخطورة بمكان هذا الموضوع ولهذا انصح الإخوة انصح الإخوة أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه لأنه مجلسون في الماجستير والدكتوراه قرابة سبع سنوات ثمان سنوات ويناقش رسالة الدكتوراه وقد فقد شيئا كثيرا في بيته زوجة وأولاد وصمت مطبق وداخل المكتبة ولا يخرج إليهم إلا وهو مرهق ومتعب ويصبح حالته مثل حالة ذلك الرجل الذي أراد أن يحقق مليون في سنة فحقق المليون وكانت النتيجة طلق زوجته وموت أحد أولادي وإدمان أحد الأشخاص للمخدرات انتبهوا يا إخوة يا أصحاب البحوث يا أصحاب الدراسات العليا يا من تدرسون في أو تعملون في الصباح وتدرسون في المساء انتبهوا لزوجاتكم اعطوهم شيئا من وقتكم ليس صحيحا أن الإنسان يقدم مصلحته على مصلحة الآخرين هؤلاء امانه لديك ينبغي أن تقوم بواجبك تجاههم والذي يتعامل مع الكتب حبة الكرام تنتقل إليه قضية وهي قضية الجدية والحرص على الوقت والمحافظة عليه والشعور بأن أي مداهمه لوقته فهذا يعني تدمير له وعدم حرص عليه وعدم حرصهم على إتمام رسالتي وغير ذلك وهذا شيء خطير يا إخواني انتبهوا انتبهوا كثير من الأزواج دمرت حياتهم بسبب فترة الدراسات العليا بل وبعضهم قليل الوفاء أعرف أحد الإخوة ناقش الليلة دكتورة اليوم الثاني تزوي ثانية طيب اصبر يا أخي اصبر بعد هذه السنين من ال يعني الوفاء والصبر معك وغير ذلك اصبر حتى تؤدي شيئا من الواجب تجاه هذه المرأة التي صبرت فالوفاء عزيز إلا, إلا من رحم الله أحد الأسباب قد يكون الصمت طبعا للزوج اعتاد عليه منذ الصغر تربت عليه الأسرة أيضا اختلاف الطبائع بين الزوجين في مفهوم الاسرار في مفهوم الأسرار بعض الأزواج يرى أن كل شيء سر وبعض الزوجات يرون أن كل شيء مفتوح كتاب مفتوح الاخرين فاختبرها مرة اعطاها سر لا يعلم به أحد، وإذا بهذا السر قد وصل الى إليه بعد أسبوع أو أسبوعين عند بيت أهله لا شك أن هذه مشكلة، فجعلت هذا الزوج عنده ردة فعل أنه لا يخبرها بعد ذلك ولا يتحدث معها في أي في أي شيء يحصل في داخل البيت، أيضا منها اختلاف طبائع الزوج عن الزوجة في من ناحية ايش. بعض الأزواج وقور وجاد. قد يفرضوا عليه طبيعة عمله قد يكون العمل يحتاج لنعمل الجدية والوقار والحزم والمرأة في الجهه المقابلة ماذا؟ مزوحة مرحه تحب الكلام وتحب القصص وتحب أشياء كثيرة هذه نفرة لهذا بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ إنه يحب أن يكون الرجل في بيته صبيا يعني يا جماعة زوجاتكم في داخل البيوت يريدون منكم شيئين فقط؟ أن تكونوا أزواج وآباء لكن تدخل بنفس الرتبة اللي أنت عايش فيها برا ما يصير ولهذا وللأسف الشديد بيوتنا أقرب إلى الثكنة العسكرية والدليل على هذا خذوا مثال هناك شيء طبق الان في بعض الدول اللي فيها مشاكل عسكرية مشهوره هو حظر التجول صحيح؟ هذا نحن نطبقه في بيوتنا حظوى القذة بالقذة كيف؟ مجلس الرجال ممنوع دخول اطفال إليه ولا لا مجلس النساء ممنوع دخول اطفال إليه المقلط ممنوع دخول اطفال إليه شقه هي كلها ثلاث غرف وصالة مئة وعشرة متر مربع وتريد هذا الإبن أن يكون في قمة السعادة والأنس والترفيه هذا كلام ومنطق غير صحيح تعامل معهم كأطفال ببراءتهم كلنا يا حبة الكرام يذكر في بيوتنا السابقة كانت المساند والمراكي حصان لنا نركب عليه ولا لا وناخذ عصا الموجوده عصا الوالد ولا الجد ونلعب عليها على انها طائر يطير بنا كان كل البيت مشاع لنا لكن الان حضر تجول كل شيء ممنوع الدخول اليه هذه احدى مشاكلنا فعلا اذن يا احبتي بعض الازواج وقور وجاد اكثر من اللازم وهذا ليس خلق الزوج والذين ما يعرف يبتسم لماذا يتزوج ولهذا انا افتيتكم فتوى سابقه وافتيها مره اخرى واتحمل اثرها عند اي جهه من الجهات وهي ان اسنانكم ليست عوره لكن بعض الناس بد حتى ما في العمل سبحان الله ما يتكلم تقول له طرفه كانك اخبرته بوفاه شخص فكيف لا اخبرته بوفاه شخص اما مساله طرائف في البيت وغيرها فهذا قليل جدا هذا خذوا نصيحه اخ لكم خذ كتاب فيه طرائف وقصص جميلة حطه بجنبك في غرفة النوم ولا في البيت ولا في أي مكان ثم ابدأ بعد ذلك بقراءة في يوم من الأيام خذ قصة خذ طرفة احكيها لزوجتك لماذا لماذا بعض الأزواج عنده عشرين ألف قصة واربعين ألف نكتة في حياته ويستطيع أن يستحضرها في أي وقت لكن في البيت لا يفعلها لماذا لأن هناك جدار برلين بيننا وبين زوجاتنا هناك حدود وسدود بيننا وبين هذه المراه لذلك انا اجزم بان بعض الاشخاص تصل الطرفه الى هنا ويرجح يرى انه لا يمكن ان يقولها لهذه الزوجه فما رايكم هذه الليله بعد صلاه العشاء ترجعون لديكم شيء تريد ان ترفهوا به عن زوجاتكم اما طرفه اما قصه اي شيء من الاشياء التي تنصح بها او التي تراها مناسبه لكسر حاجز الصمت بينك وبين هذه بين هذه المراه أيضاً من الأشياء أيها الأحبة التي تجعل الصمت في داخل البيت الإنترنت وجلوس الزوج عليه لفترة طويلة او الزوجة يجلس الزوج ست ساعات على الفيسبوك ولا يدخل على الشاتات ولا البالتوك ولا بعض المنتديات او بعض الغرف التي يدخل فيها لأجل أي شيء آخر أو بعض المواقع او شيء آخر وهو أن يكون لديه علاقة محرمة من خلال الإنترنت مسينجر وغيرها الحقيقة الإنترنت كثير من الزوجات يشكون منه بسبب جلوس بعض الأزواج لفترات طويلة على, على هذا الأمر الإنترنت أيها الإخوة لا شك أنه نافع ومفيد وفيه معلومات جيدة لكن هذه المعلومات إذا كانت لا تعينك ولا تساعدك لأن تكون سعيدا ما الفائدة منها ثم يجعل الإنسان له وقت محدد وهو ساعة ينظر إلى إيميل والأشياء التي تأتي فيها ثم ينظر لبعض المواقع التي موجودة لديه في المفضلة وينتهي الأمر أما أن يدخل لعشرات المواقع ويدخل على اليوتيوب مثلا يريد حاجة معينة وأنتم تعرفون أيها الأخوة اليوتيوب أن أول ثلاث ثلاثة مواقف أو ثلاثة أشياء تأتيك أيقونات هي متعلقة بموضوعك لكن الرابعة مصيبة ما رابعة إما فيلم ولا صورة خليعة ولا غيرها من الأشياء هذا حتى هذا الأمر يحتاج الإنسان أن ينتبه له وكثير من الناس لا يعرفون طريقة البحث عن شيء معين فتضيع عليهم أوقات كثيرة وأنتم تعلمون أحبة اللي يتعامل مع الإنترنت تريد أن تحصل على موضوع تعرفون الطريقة طريقة إخراج ملفات الوورد وطريقة إخراج البيدي إيف وطريقة إخراج أيضاً باور بوينت من خلال الأشياء التي تعرفونها بعد وضعها في منصوصتين ثم وضع الأشياء التي تعرفوها باللغة الإنجليزية ثم يأتيك بعد ذلك الملفات المناسبة لك لكن الجلوس لفترات طويلة وخاصة إذا كان هناك شيء محرم يعني معاكسات حب لهذه لمرأة معينة يبدأ بمعاكستها والعياذ بالله أيضا من الأشياء أحبة الكرام متابعة برامج التلفزيون يعني يطول الإنسان يتابع من قناة إلى قناة إلى غير ذلك لا شك أن هذا أحد الأسباب عدم قدرة الزوجة على إيجاد الجو الذي يساعد الزوج في الانطلاق والحديث بعض الزوجات تدخل تبدأ بخصام ولوم ولا لا أنت بغت ودينا الأهلة والله ما شفت منك خير من يوم ما تزوجتك ما رأيت منك خير الزوج عندما يسمع هذه العبارة لا شك أنه, أنه يتغير مزاجه تبدأ بحصول مشاكل بعد ذلك بعض الأحيان قد يرجع صمت الزوج كنوع من فلسفة زرع الهيبة في المرأة فهو يرى أن كثير من الحديث مع الزوجة والأولاد من ما يذهب الهيبة وهذا يحصل أن يكون الزوج كما ذكرنا مصحورا بمتابعة الفضائيات والإنترنت فيسبب له الخرس الزوجي بعض الأزواج يكون مستوى التعليمي شوي يعني ثانوي متوسط والزوجة مرتفعة اما ماجستير ولا بكالوريوس ولا عندها دكتورة فيشعر بأنها تنظر إليه بفوقية ثم تعشعش هذه فكرة في رأسه ثم يؤول كل الأشياء على على هذا الأمر. وهذه خطورة كبيرة جدا الشعور بعدم التوافق بين الزوجين عدم كونهم في مرحلة واحدة ثم يرتفعون مع بعض لا شك كأنها تدمر كثير من الأزواج الشعور بالفوقية لذلك هو يرى كل تصرف أنها فوقية منها وأنها تنظر إليه بأنه والله ما يحمل شهادة عالية وهذا خطير بل يكون بين نوع من المحبة والموده والشعور بقربنا من بعض وأن هذه الشهادات لا تفيدنا إلا إذا كنا فعلا سعداء في حياتنا واستفدنا منها في علاقتنا الزوجية، أما أن نجعلها سلاحا ندمر به الطرف الآخر فهذه هذه في هذه مصيبة. أيضا الملل في الحياة الزوجية، الملل يجعل الحياة تبقى على رتابة واحدة، فلذلك يختار الزوج الصمت لأنه ليس هناك ليس هناك فائدة من الاستمرار في هذه في هذه الحياة. العلاج حبة الكرام، من العلاج حبة الكرام، أول علاج أن تبادر. ليس هناك علاج ستعطى إليه ثم تتحول مباشره من ده. لا بادر لأن هذه حياتك فلا تعيشها بشقاء ولا تدمر نفسيتك بهذا الأسلوب الغير جيد ثم الأمر الثاني احرص. احرص على أن يكون لك في بيتك لقاء أسبوعيا عائليا لا تتنازل عن هذا مطلقا في حياتك لقاء عائلي تناقش فيه أمور البيت تعطيهم قواعد تعطيهم تجربة تعطيهم فائدة في جلسة أبوية حانية تعطيهم شيئا مما فتح الله عليك به كزوج وكأب وكصاحب خبرة في هذه الحياة لأن أولادك يجهلون أشياء كثيرة في حياتهم أنت المنفذ الوحيد الصحيح الذي يثقون به لا الإنترنت ولا أصدقائهم في المدرسة ولا أصحابهم في الشارع اذا استفد من هذه الثمره ابناؤك ينظرون إليك بأنك شيء كبير في حياتهم لذلك كل معلومة منك يتلقونها بصدّ الرحب ويعرفون بأنها خرجت من رجل من رجل صاحب خبرة وتجربة استثمروا هذا الأمر من خلال اللقاء العائلي اجعل لك بعد صلاة المغرب يوم الأحد الاثنين الجمعة اجلس مع هؤلاء الأبناء ناقش معهم مواعيد نومهم في أيام المدارس مصروفهم كيف يتعاملون به بعض الاخلاقيات اللي ينبغي ان يتعاملوا بها في المدرسة وغيرهم من الأشياء في قضايا كثيرة جدا إذن هذه قضية مهمة جدا وهي لقاء العائلي للمجموعه في اقتراح ثالث انتبهوا له وهو اللقاء الزوجي بينك وبين زوجتك في الشهر مرة في الشهر مرتين في الشهر أربع مرات كل أسبوع مرة تلتقي أنت وإياها قبل نومكما في موعد تحددونه وأنتم هادئان بعيدان عن صخب الحياة ثم تتناقشان في أمور منزلية وفي رفع مستواكم الديني الأسري والثقافة الأسرية أنصحكم بكتاب اسمه العشره الطيبة لمحمد أسيني عقوب العشره الطيبة او اي كتاب تربوي خذوا كتاب مناسب خذ كتاب مثلا حتى يبقى الحب لمحمد محمد بدري وفي كل لقاء اقرأوا صفحه فقط خذوا كتاب منهاج المسلم لابو بكر الجزائري الشيخ ابو بكر الجزائري خذ هذا الكتاب اقرا فيه صفحه انت وزوجتك تعلم تثقفا ارفعوا من مستواكم الشرعي وغيره عندئذ سترى أن لغة الحوار بدأت تتطور بينكما تشعران بقرب وتواصل كثير من الملفات تحرق اولا بأول كثير من الجدران التي بنيت بطريقة خاطئة بسبب أوهام وأفكار سيئة بدأت تذهب وتزول أتصور ما سيأتيكم بعد ذلك من علاجات لا داعي له. لكن هو المهم ما ذكرت لك سابقا وخاصة اللقاء العائلي وتفعيل الحوار وأن تبادر من الليلة اجلس مع زوجتك وقل لها تعالي هذه حياتنا إذا لم نحرص عليها من سيحرص عليها هناك أشياء سابقة حصلت مني انا اعتذر منها يا زوجتي هناك أشياء حصلت بسبب ضغط نفسي بالداخل مر بي بك مواقف رفعت صوتي عليك اعتذر يا أخي تعلم هذا الخلق والله ستجد من السعادة ما الله به علي لكن أن يبقى الإنسان معاندا متكبرا حريصا على رأيه كيف يمكن أن تصلوا بعد ذلك إلى خطوط مشتركة أو إلى حوار بينكما ناضج وراقي اعتذر وخاصة إذا وقعت مشكلة أمام الأبناء اعتذر أمام الأبناء ولا خذهم معك في السيارة وأنت تذهب بهم المدرسة وقل لهم حصل هذا الموقف يا أولادي هو موقف ليس صحيحا حتى لا يملكون يكون تصور سيء على الحياة الزوجية من العلاجات أيضا ضرورة كسر الزوجة والزوج أيضا الروتين بالتجديد والتغيير تعشوا مرة مرة طلعهم الثمامة وديهم أي مكان جميل خذهم في شلي من الشليات الموجودة في الأماكن الجميلة الرائعة ناموا في مكان آخر غير, غير بيتكم استأجروا مخيم فيه خيام وغير ذلك وشوا مع بعض جددوا حياتكم أما أن تبقى بطريقة مملة ورتيبة حتى أصبح الإنسان يعرف ماذا سيجري فيها هذا غلط أيضا أيضا اللباقة في الحديث والابتعاد عن أسلوب الاستجواب في الحديث مع الزوجة ومحاولة إثارة الموضوعات السابقة تجنبها موضوع نوقش انتهى لا تفتحوا مرة أخرى مطلقا أيضا منها اتقان فن الحوار وحسن اختيار السؤال المفتوح والبعد عن الذنوب الذنوب قال أحد السلف إني لأعمل لا المعصية فارى شؤمها على علي وعلى زوجتي وأولادي ودابتي فابتعد عن الذنوب التي تدمرك خاصة ذنوب الخلوة الخلوة التي لا يراك فيها أحد إلا الله انتبهوا لهذه ترى الذنوب الخلوة أصعب وأشد وأقسى وأثرها أسوأ في الدنيا وفي الآخرة ايضا من الأشياء أيها الإخوة حسن اختيار السؤال المفتوح اللي تكلمنا عنه في الهوايات والذكريات الجميلة تذكروا أيام زواجكم السابق قبل عشر سنوات عندك ذكريات جميلة جدا في ليلة زفافك في سفرياتكم بعد ذلك أشياء, أشياء جميلة أول حجه حججتها أول يوم في الوظيفة كيف كانت دراستكم ناقش أولادك مثل الاشياء اكسر حاجز الصمت بينك وبين زوجتك بينك وبين أولادك حتى يثقوا فيك لهذا كلما كنت صامتا كلما زادت المشاكل في البيت كلما ابتعد عنك أولادك كلما انتبهوا معي لهذه العبارة كلما استغنى عنك أهل البيت تصبح أنت شخصية فقط احتاجك كل تراجع لهم صر محرم لهم في سفر تذهب في مكان لكن في البيت كزوج لا من زوج كأب لست أبا لأن الأب ليس بهذه الطريقة أب في رحمة في مودة في حسن تعامل ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا من لا يرحم لا يرحم إن لعشرة من الولد يقول أقرأ ابن حابس بين دي ما قبلت واحدا منهم قال من لا يرحم لا لا يرحم إتقان مهارات الاستماع الفعال شوفوا يا أخوة احنا دائما لما نحاور زوجاتنا نحاورهم بطريقة خاطئة وهي واحد يجلس في طرف المجلس واحد الثاني بعيد لا الحوار إذا أردنا أن نبدأ به وننتبه هنا، أغلب البيوت يحصل فيها جدال وليس حوار، لأن الجدال المراد به ماذا؟ من من من علاماته قتال حتى النصر لا بد أحد ينتصر. ثم الأمر الثاني، فرض وجهة نظر أحد الطرفين على الآخر. أما الحوار لا نقاش بهدوء في مكان هادئ في وقت جميل مع معروف النقاش الذي سيكون فيه ليس فيه فرض. للرأي إنما هو استعراض حلول ثم اختيار المناسب منها في البيت تجاه هذه المشكلة التي حصلت أما ما يحصل في كثير من البيوت هو جدال عنف وليس وليس حوارا كما ذكرنا إتقان مهارات الاستماع مثل العيون الجلوس بجوار بعض القرب من بعض وضع اليد على جسدي الطرف الآخر قال فبجلس جاء جبريل فوضع كفيه على وضع يديه على على فخدي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام أيضا هذا الرجل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه ويسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان هذا حوار التقارب الجسدي دائما يؤدي إلى تقارب أرواح وكثير من المشكلات كان حلها في نصف دقيقة باعتذار بسيط أو بيان وجهه نظر وانتهى الموضوع بعد ذلك الى. إلى ما لا نهاية الابتسامة الاتجاه بالجسم كله البعد عن اللوم لذلك يقولون في يعني مهارات الاتصال من أهم الأشياء هو الاستماع اليقظ إيش معنى الاستماع اليقظ؟ استمع الاستماع اليقظ في كلام عائشه على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني هذه فائدة يعني كثير من الدورات الواحد يحضرها في مهارات الاتصال وغيرها لما يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة يراها رأي عين؟ بل أحيانا ثلاثة حديث أربعة حديث تطبق خير من دورته ليسى أربع ساعات خمس ساعات فخير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء الله مدحه وإنك لعلى خلق عظيم ومن خلقه صلى الله عليه وسلم ما تقول عائشة كان إذا تحدث إليه رجل أقبل إليه بكله اجمعنا كل يجمع كل جسمه بأذنه وعينه وجسده وكل شيء يقبل إليه أفرغت يا أبا الوليد فرغت إذن اسمع مني هذا الخلق أما مقاطعه للحديث كل واحد ما يكمل سواليف وحنا تعودنا حتى في استراحاتنا ترى نبدا بقصه يجي واحد ثاني في النص يقول له من غير ما اقطع حديثك ما كملت القصه يجي واحد ثالث يقول له من غير ما اقطع حديثك لما تسجل هذه كلها وتشوف ما في قصه اكتملت من اول لقاء لاخر اللقاء هل هذا حسن ادب يا اخي يقول عطاء بن ابي رباح ان الرجل لا يحدثني بالحديث اعرفه قبل ان تلد امه لكنني أسمعه انتبهوا الاستماع اليقظ ليس صحيحا أن يحاور الزوج وهو يشاهد تلفاز ولا مباراة ولا أي شيء ليس صحيحا أن تمسك جريدة ولا مجلة تقرأها ثم تقول بأنك تستمع لزوجتك هذا كلام غير صحيح وتسمع بأذن واحدة والأذن الأخرى ليست ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فلنتبع أيضا لي لهذا الأمر أيها الاخوه اهتم بالطرف الآخر شجعه اعطي عبارة ثناء في اليوم الليلة عبارات الجميلة ارسل لزوجتك الليلة بعد خروجك من المسجد عبارة فعلا فيها نوع من الموده والأنس شكر لها على, على, على فعل معين وهكذا. لا شك أنك ستجد أشياء كثيرة جدا أنا أذكر أحد الإخوة يقول دائما أنا إذا غضبت أتذكر فعل من أفعال زوجتي الجميلة وهي أن أنها جمعت من مالها هي وهي موظفة جمعت من مالها جمعت مبلغ كبير ثم بنت بهذا المبلغ بيتا لزوجها أو عن زوجها لاسره فقيره دون أن يشعر والله هذا منقبه يا اخوان والله يعني نحن نحتاج فعلا أن نلتفت للاشياء الايجابيه وأن يكون شعارنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر اسال الله عز وجل ان يطلق السنتنا ان يجعل افواهنا ايضا مبتسمه مقتديه بحبيبنا صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان صمت الأزواج داخل البيت فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض والتي كانت في جامع الراجح بحي الجزيرة شرق الرياض ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلي تناول الشيخ في بداية محاضرته مظاهر هذه المشكلة ثم وقف مع أبرز أسباب صمت الأزواج داخل البيوت وفي الختام عرض الشيخ علي أشبيلي طرق واساليب علاج هذه الظاهرة مع بيان عدد من الكتب والمراجع التي تفيد في هذا المجال ختاما نشكركم على حسن استماعكم كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي